فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام